الحزن كان مصاحبي في رحلتي كان مصاحبي في رفلتي فأتت إلي من الخليج مسرتي ألا يا خليج مسيم بكائم أشوق أضماني فأبكى موجدي خليج منك فن كم يا خليج وجدت منك تحفظ فن رغم قتلي منك اتت جوهرك أو قوم ندلت بداري تعزني فكانني اختان بين عاشق العين أسر ساحة يغمر ساحتي العين أسر ساحة يغمر ساحتي وأنا عريش في أوائل ليلتي العين أم أرزعت كرسانها العين أم أرزعت كرسانها حقك عزتي العين كالقرطوني عندي عزة العين كالقرطوني عندي عزة أحدثت في أبي سهار سكولتي العين خيل هم همت رجالها العين خيل همت رجالها من يأتني بالسيف من يأتني بالسيف أبدأ رقصك مهما رأيت من المحاتين لم ترى، مهما رأيت من المحاتين لم ترى، مثل الذي بالعين قحل مولدي، من عشقت العين قلبا مغلظا، من عشقت العين عين قلبا مغلظا، تجوع عيوني في عيون. Ha o